بوك تو چينج خمسة خمسة صار شليمب البلدان واللغات البلدان واللغات جوني است لندرا جون من لندن جان من لندن. لندن هي استنمار بريطانيا. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. يلْفُرْبَشْتَ إنجليزَه. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. ماريا يستدِن مادريد. ماريا من مدريد. ماريا من مدريد. مدريد يس في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. يا فرّبشت إسبانيولا. هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. Peter și Marta sunt din Berlin. Peter, o Marta, min Berlin. Peter, o Marta, min Berlin. Berlin este în Germania. Taca Berlin, fi Almania. Taca Berlin, fi Almania. Amândoi vorbiți germană. Hel, întuma, tată chelamenil Almania. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندرا هي 수도 كابيتال. لندن عاصمة. لندن عاصمة. شيم مدريد برلين سند كابيتال. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Capitalele sunt mari și zgomotoase Franța se află în Europa Taqa'u Ferença fi Europa Taqa'u fi Europa Egipt se află în Africa Tacau Măsr fi Africa. تقع مصر في أفريقيا. رومانيا سافل ناسيا. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. كندا سافل أمريكا الشمال. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. باناما سيفل ان أمريكا الوسطى تقع بنما في أمريكا الوسطى تقع بنما في أمريكا الوسطى برازيليا سيفل ان أمريكا دي سود تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية